أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وآمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليُحاججكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسررون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما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 119. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا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 119. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 110. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُ أَنفُسُكُمْ مُستَكْبَرٌ فَفَرِيقٌ كَذَبُتُمْ وَفَرِيقٌ تَقُولُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 فَلَمَّا جَاءَهُم نَّعْرِفُوا كَثُرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ بِئْسَ مَا ٱشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ 111. ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 112. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أُنزل علينا ويَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقُتُلُنَا بِأَلْلَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَ سبل بينات ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوته واسمعوا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 قل من كان عدو الله والجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائك ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وَاسْمَعُوا وللكافرين عذاب أليم 120. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء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 124. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 125. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوا السبيل 126. من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عيد أنفسهم حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه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 119. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 110. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 111. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم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 فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يربع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ربنا وذَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَضْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِن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 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 110. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 114. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 115. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسداط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله